ذلك بأن الله هو الحق وأنه نحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير ذلك بأن الله هو الحق وأنه نحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير